وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لا اعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين فما كث غير بعيدٍ فقال أحط بما لم تحط بي وجيت كمن سبئ وجيت كمن سبئ بنبئ يقين إني وجدت مرأة تملكون وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم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 تناظرة بما يرجع المرسلون، فلما جاء سليمان قال أتى من دوني بمال، فما أتاني الله خير مما أتاكم.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 قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدى ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين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 ثم لمَ قُلَنَّ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّهُ لَصَادِقٌ وَمَكَرُوا مَكَرَوْنَ وَمَكَرْنَا مَكْرَوْنَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ثَنَبْرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنْ نَدَمْرَنَّهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون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 فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذین اصطفى آلله خير أم يشركون أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا, فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ا الههم مع, مع الله بل هم قوم يعدلون ام جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُبْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهُمْ مَعَ الله قلِ لَمَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّ يَهْدِي فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بُشْرَى بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ أَإِلَهُم مَع اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظله فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقومين